أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الشورى الشورى نوفي سورة يعني. الشورى يعني روشكاري يعني تبسيو شو لك أمرو بكت باني ملفكت من بسياركت بسيارة ووكت أسابقت أود راحو شاند وفي فلان حرابة كم وانا جيخو دي وانا جيخو دي أفا أروا كي أكثر مشوره لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قاد كاس نذيتيا قال له مشوره كبير راويش كاري كربيت النبي صلى الله عليه وسلم قال صحابته يعني شي قال النبي صلى الله عليه وسلم شو لكربو وحسب شو لكبكات بدي وشوريب بيشت الصحابته من فكر ليشوريب كم هكينه تشنيف <تصفيق> لاونجي موش بيجن غير ان الشبابين ملحت اماده كبسو امرهم الشوره بينهم كانه بسوتهش دبعس بهم بكات که مروره ایماندار همون مجبوره، ایک کلوایش باش و ایک کلوایش دی دین اسلام عمهان داینابو هنده کاملا کن. مرور فرشوله کبکت، دست به کللاله خوران کت. برای بیت بسیار کردم، سیارا واکس افتادم، خوچانی کو. وش ارزاد وش شد، داویش داده، قدم مرور کرد. شتارم تو چند بیجی؟ از فلان شرکت کنم؟ از فلان دکان دانم؟ از فلان منیا؟ فلان دینی بید؟ یکردای دینی و چه یکردای بید دنیای و، ela hoje ela diz, é o que você não trabalha em sua cultura Black dias, é não que diga qual quem você tem. Então ela pensar lá melhor assim mais uma construção do mesmo. Então geralmente a pessoa diz nê ou dê a oportunidade, mas be capaz em um a subir ou aşa de Deus? Mas Note quando a pessoa diz se anerto a outro. E ela diz해� olhos para Tuesdays, esse é o quê? Ela dizia que as folgas ویل فی خالاتیه وگو نحیبیم دری آن فلان کسی دی آوچه ترا آوشارا زوترا آبتر نزیکترا آخفنویده بتا تأثیر دکه بو فهند را وشکاریه دینی دم رف دکه، اما نه نفوذش تا واجب دانیا اگر بجایی که ونیا از فلان عبادتی بکمه یا نکم یا فلان گونه حیبیم یا نهلم وقت بیشتر ونیا آباق رب العالمین او امری رب العالمین سرهم آده بس اما واکی دیشته دینی داش، یانیه دنیای دا دین اسلام امهان دارن بو هند چونی می‌روف هر ایک ونیام کیماتی و نقص و خللی هستیده، اما هر که انبوینه گلک، آم خلل کوکیماتی که عقل منو یه تو یه دی و یه دی و یه دی هک بونه گلک عقل تو سرش تکیه احتمال خلل یه دکیم تربیت و کفنار ناف و خلل یادداکیم تربیت الوایکاتو تنب رئیع خوش را جاب که، بهند افش ربعامین صورت دکاین اخوان سر بهنده و مثلا تو مشاوره روشکاریت گلوی کسی که اول شارزات ویشو لیده جهر شوله کمرو بکد کمرو چجا سرخو شوله که نکد چگه علاق جره کمروی سرخو کرد دیمروی کهوی ترناف خالتیادا چا چا بید چا دینی بید بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف اف صورت صورت شوره و کی صورت دی گلک صورت دی داس بالكتفاء الحروف المقطعة يعني أول حرفت إك إكتنا مخادن ووكي ألف لاميم وكي قاف وكي نون وكي ألف لام راء وكي ألف لام ميم صاد وكي قاف هاي عين صاد أذا مو حرفا قال سورة القرآن ذا رب العالمين داس بكلم إبظ حرفانه ودنا في سورة ذا دو آيات توتين آيات إك إك حاميم وآيات أدويش عين سين قاف أذا هذو آيات الحروف المقطعة تينا دس بيكرا يو دو حرفا حايا وميمه ميما و يو دوش س عين وسين وقاف. هذا قاف افا حرفا طبعا نوف لغات عربي ده چو معنانين حرفي بتنه حا چو معنانين اكا يك بش سنحت الى تفسيرا قلق اخفنت هاتي نغوتن قلق قبلت هاتي نغوتن اما وا قولت شو اسر و اساس بنينا الراستيه و كان ليد بيشتاق معناه فلان ناف فلان كسيء ناف فلان حتى هنذكر ناف إبراهيمين اللي دناي يان ميم يان هر حر حرف كابيت. أما شو أصل وأساس نينا وأخف نانا الحقيقة وراءه يعني شو سند نينا؟ يمشوا الله عبد الله بن عباس يقول يحاء يعني فلان ناف إبراهيمين يحاء بحثي فلان بوجد يعني بحثي فلان جية. شو أصل وأساس برضه أخف نانا نينا؟ أبي هوات يدرس سر فحافنا. أبيه كأبه حرفًا. دست به کار چند صورت کاراب العالمینی به پیهاتی ندست به کردم. بو هندنا چه حکمتی دهیم کار پیهاتی ندست به کردم. مفسرها هنگی آخفند گویتین که چه حکمتی دهیم. یگویی کار عالمینی بحثی نظا حرفا ندارد یا عرب همه بلا غواه مازو تربون لغت و قرآن لغت واهد بخواید. و همه شرازه تربون. حتی وقتی ا بري پیغمبر به سلام علیه و سلام و رب العالمين وحی ابو برکات قریشی هاما صح گری کا کی دا ناف قریشی دا کہ قصیده کو شعرک و هاما جوانتر نیوسیه دلی گرنونی و دا نیسن و دا دیوارک عیبه کنو پدرک عبدلغه چنی دا جواب اافنا کا غلط اپقدر و کینو گرا جامعه این اافنت واني اكا اخفنه بقدر انو يجي خودانا واني ادلاجه دبيني اكي او نويسي وياب جوان كري وياب ديواري بكري بشت اخفنه غلط معنايت هين جناف العرب واجده افنده هبو يعني ده قصيدة لقد بون كا اوه هم قصيده دي پر معنا تربون وبلاغ وازور تربون همه جوان تربون دوال كعبه بكر وديواري كعبه بكر جراب العمين تحداؤوا کر تحداؤوا ايك بشت ايكي وستواره منیم من اول چه کردی تو شکایت زیری ای که وقتی من چکه. بر چرا برامیت حدای کرد؟ بر چه گوته هنگیش برام قرآن کریم و کیفیت کرد؟ چونکی واد گوته پیامبری صلی الله علیه و سلم و قال إنما يعلمه بشر و تا فمروف کنش پیامبری صلی الله و سلم او وحیی بخود بپیامبری هاتی. یعنی گوته اساطیر الاولینک تتبها و تا وادربچارنا حاشی پیامبری صلی الله و سلم یاد ما أقولش تأوي يا جور ياوتي نبي سينو في عمارس الله وعلى سمي نبي سيناف في قرآن هذا. بلند ربي العالم يقول تتحدا وبيكر. ودهونك هم وش جور زهتلا ناف لغة عربي ده كقرايشي بون، وعرب بونو ناف ده قرايشي بون. وقرآن زمانه وها تخالب لغة وها تخالب. وهمجو ونياء فهند الشعراء يدفاجونا نبي سين. هم بيجن كذا مزيلك کردم که مادامون بچن محمدی صلّی الله علیه و سلم بچون بچن اوا او در ویجارانه و او چی رو کوچته جارانه پیامبری صلّی الله علیه و سلم اینا یا نیفیسی ابو منادی العسمنه یا مروه که نیشاب پیامبری دست الله علیه و سلم و کیواد بوده ربعان بوده ما خو حرف العسمنه نه اینا یا حرف بن که او حرف نبند قبل داریم مشهور من اون حرف بن یا نیلاتی بن نه او حرفن ابد هناك 28 حرفات لغة عربية وحف نواب تيوتا بيك اينا يقولون ما قرآنش يوه حرفانا چكلي ايه كه هندك حاميم عينسين قاف ونه يقولون بجن محمد صلى الله عليه وسلم كان حرف طبعا تحداك كيفك ممكن عشان دون المنيا قرانك وكيفه وكسبت 10 سور تدانين فأتوا بعشر بي سور ما بعملوا ال هنا بو انه بعمل هيك تحداك بك الكوثر هذا قلتش ونيات تحداؤ وشكل نباس بمروه باشكر خوب أجناشكر قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتو بمثل هذا القرآن لا يأتونا ولو كان بعض من بعض ظهيرا <تصفيق> وقلت أجنه ومروه نباسهم قلي مروه أجنه ومروه همو خربة ببن وقرآنك دانيل وده سورة دانيل وسورة دانيل وكيفي قرآنه قلت ناشنوك بنا وننوك شاب عالمي قلت قلت جيرا باش, باش فإن لم تفعلوا ولن لن تفعله و تقول نشيان و جيرا الكذب رابي عندك قرآن دانا و عندك آيات دانا و عندك سورة دانا و و اكي قرآن دانا هم خوب بيت كيني با وقت بات هان هم خوب بيت كيني با و روجك اي كيلوا و و وقت مسلمة الكذب و و قرآن اخو بوتي الفيل وما ما ادراك ملفيل يعني فاخنة ويت كليت. و و على اساس خالي وره و اكي وكي تضرب آيات الرب روزه که بو یکی دگوتی، بو تا وش، بمونش واحی ته تو، وش قرآن آمده بود گوتی بو این مربکی. ین اویی مربکه برانبری بگوته، سیند بخواد، بو تا خدا توج زانی که ازانو تدرود کی؟ یعنی میده توج زانی وقتی تو بوم وقت خیمی، و از وچو خود دمته، بو تا خدا توج زانی بو تا از دل خود ازانم، آو تود بیجی دروا. وچو اساس بدنی چنگیابه پیکانی نه؟ و نیا وان نختنده تاچه کرین و نیا اشتیونه بوده و چو آیت القرآن اینه و تو برای آیت القرآن و نیا همون تاجی معنای آب و تو هم عرب و و کراشی همون چیلواتیم همون تو ما اینه و تو می بینی نبی سرداکیدانن و کی یا قرآن بپیان داری عادی سلام تو در آبی و نیا نکه وحدت دانه و تو خدا و تو زانی که تو درود کی؟ ما همه زانی که فاهم نه و اصل و اساس بنينا queen died first, and they were immediate! After the child is formed, He said that Tawleclare was formed Lord Jesus swtosh that Tawleclare was formed With existence from his WeC mass- dammit And hearing from your self is formed Since when Tawleglare was pris, theabiライ, and the Hussain Because this religion led by Kilpee The temple was haunted with an angel He called different史 و تو او سر وش، گویی سر و دارش، یعنی دیماي کافه شورش، آباء پیامبر پیات اسلام، و تو فقیب بر خود هبید، یعنی بر که گله کزور ده بید، یعنی گله خالق ده دیوی دینای که ویچون دینای حقا و یاراست. پشتي آتی و آفون نکري، این ابو جهلو، آو جمعات دوی اوميي و ابو خلیل خرما منود استفده و بجی و محمد صل الله و علیه و حاشا و محمد صل الله و سلم سحر آتش کري، این اون که ریش ويني افكر واقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر بشتي في اخفنا حجودي هنجي وبشتي عوامتي تشوف ديه في هنديك ونيا ام دتاسر كرسياتنا خارج جنابي تو از بيجي اس مازن قريشي وموزني عربه مال منطقه الله عليه هذا إلا قول البشر إن هذا إلا متا وسحر کاو او یه هاتی که انجیبش تهدید لعاتین کرد و بحثی گفتن لعاتین کردند که دنیا ویلی والگرند و دنیا وی کز و چه خنایت وای کیوی نامید بله دی عفاف اما وای کی دیعماد دل خدا زانی که اوه آخفنار ابل عالمیه و چو چو آخفنام روبانیه جا قرآن یه هاتی دست بیکرند و حرفنا تحدا عربام تحدا عربو بیکر بینده و دی اوه حرفن هنگی صورت کدوانه وحتى بهو قال القرآن يدبوه نافل لغة عربة أو نافل للي عربة يعني مشهور ربكم إيه تجربة أو خفناك أو قصيدة أو شعرك أو خطبتك أو دسبيت كل بچي بحرفه بيجي ألف لاميم بهند وقتبهو قال يدبوه ألف لاميم بيجي نمشته كحاجيبيه ببتشين كuche خدناه كيه هوا ديبه هاد بيه هوا ديبه ده كuche خدناه في القرآن يعني ماشته كحاجيب أول تجبوه نياه قاله بيه أول جربوه ه قاله آخفنگ بیت دست بکرم حرفا بیت دست بکرم عقلی چند حرفه کافری نی و بیشتنی آخفنگ با که بیت دست بکرن و, که و, و که با هنده ایک الواش تابو ک عوام بیت سبب اینکه آموزشگ و کافر گوش خوب داره قرآنه مو صح کنی ونیا اف آخفنگ که ونیا کوی خود داره بیشتری وحرفانش دید چونکه عجایب دیگری بون پش به و مک آموز قرآن وحرفانه بیت دست بکره اما ایک الوا دلیل آشعل سر کاف حرفه حکمت رب العالمين تحدى عرب وفكر وقرآن اكبين وكيف مادم بجن محمد صلى الله عليه وسلم قرآن للي قرآن ويسي هموغا في الدفا حرفانا رب العالمين محيد قرآن اتكت تنزيل الكتاب حاميم والكتاب المبين ياسين والقرآن الحكيم الافلاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هموغا في الدفا حرفانا بحسي چه دكرا؟ بحسي قرآن اتكرا اي رجدا وقت رب العالمين اف حرف بحسي هر بس القرآن كي كذلك يوحي إليك رب العالمين بتهرب رب العالمين بتوحيد تفارق بس وحي أو وح أو القرآن أو خدا بعبارهنا خالص الله عليه وآله وسلم يعني يا محمد أف وحي ما بتهينا خاره نيو أف قرآن ما بتهينا خاره أفاو وحيك وأفقرانة أفق خفنا وما بيتيني أخفنك وحيك نية كأول جارة بيت بيت ع أهل رب العالمين فنيري عردي مو في غمبارك فنيري نأبأ و أبوهمو بيعمبنت هناتا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك يعني هل هو أف الله و او وحی ام هر او وحی او مبهمو پیغمبر دیش برای کری کما مبهمو به امر کی وری کی یوتیه بج نه که عبادت بز به خدای بک چ شری که برا عالم ندونه ما بوته شناتی او که ام بوتاتی نه روجی را واجب بو هر او او ما بو تهناتی پیشی تهنواتین چتگی نی نی هرکه خدای بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم قل ما کنت بدعا من الرسل يعني بيجي قوم يا اخو بيجي اس اول بيغنباني ماخذي من تنالي جالك بيغنبل ديش تهاتين هناهات باش من حتى ما بيجي ولا ايمانينين وما بالينين جالك بيغنبل ديش تهاتين ايرج ربه ما يقول لك كذلك يوحي اليكه والى الذين من قبلك هل هو رب العالمين وحي بتتناري وهو وحي بتهناتي او او ابو بيغنبل بهشي تهناتيش هل بك رب العالمين ايه ديش لو ماجوتي ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح ونبينا من بعده ووحنا دائما ابراهيم ويسمائيل ويسماك ويعقوب وللاصبحت اهيل ربع عالمين يبدو او وحيا مبدا هنرتي و او قرانا مبدا هنرتي او عقيد مبدا هنرتي او دين مبدا هنرتي هل اول مبون وحيم راكلي علي هالسرات وسام ويبراهيمي ووسمائيل ويسحقى وهم و همو فيه ام بردي همو اكل همو اكل دينه و اكل دينه و اكل دينه و اكل همو براكلي کی گوت یا ہمو پیغمبر کی بیش تقوی مخو عبادتی بو خودت تنک او چ شریک نہ دانی وخت نو گه مشرک وخت وخت محمد صلی الله علیه و سلم بیش نتا ونی اجعل الالهه اله واحد ان هذا عجاب ونی اولما جرا و افنا گوی نبی وشت کی عن جای بیا چتو د و خودت خو و قبر و ومر و سار همو هینی نو عبادت بو خودت تنکین وشت کی عجایب دتیا یا محمد صلی الله علیه و سلم هدی تو عجایب دتینه با و او آو کن صوت بزن همو پیامبره کی اول بوده بوهاتی هناته و و دین و عقیده همو پیامبره کی بیه رایدی اب فرق ما بین آپیامبری و بو پیامبری شریعت و کیفیت آن شریعتیش کیفیت جیب جیک کردن شریعتیه یعنی کد نویسچا یا وقت عیسی علیه سلام گل یا وقت پیامبری صلی الله و سلام کد شف فرق ما بین آن نویسچا نویش کردن ما و هیه همو وکی دوکی دین و عقیده همو الله يعني الله الذي يوحى إليك كي أوحب تفرك لي هم إيك الله رب العالمين يا كبا موصرين نذر رب العالمين يا الله يعني الإله الحق يعني بس أو الإله حقه ويراسه برهندش عبيد جمهور علماء كتبين أبا موصرين نذر رب العالمين يا بيجن شو ك الإله الحقه يعني او اله وخده حق او بيته بالسلم وعباده بيته کرم بس الله وابي الله يشبيد اف ناف و اف صفاته دي او بيتهاتي نغوطن همو ينوفي دهين وتي بيه همو ناف هبن بهم دهد بجن الله ما صرين نافي رب العالمين يه. چونك وقتنو كمنو تيش وني امش وقتن بجن وقتن بجن الازيز يد بجن نافيك يا نافي الله يا بس قاسنا بجن الله نافيك يا نافي عزيز يا نبي حكيم يا بس افنى هموكيا همو نويت توبيكن همو الله هنا ولله هل اسمى ولله هسنى يناموا ولله عزيزي ولله هكيمي الله هنا هموك الله هنا هموك الله هنا هموك الله هنا هموك الله هنا العزيز الله هنا هموك الله هنا هموك الله هنا هموك الله ك هموجا في أوسار كفتيه وكاسنشد خراب يبقى هينته كاسنشد منع رب العالمين بكت هرشولك رب العالمين حسك بكت العزيز يعني خراب هو ربع العالمين نافس إيش العالمين حكيمة همُش تكجِي خدَد دانوي. تُجَرَّ تُجِشْ نَدَانَيَ كَجِيَدَ دَنَوَيْ كيف حكم و كيف شريعت نداني نه كهاشا ظلم تدابيت و خرابي تدابيت نه هموش تاكي داني همو رحم و عدالت و باشيات تدهي جا في هر سينوه قوتين رب العالميني كه قوتين رب العالمين اله حقه و عزت و معظنه هر يووية و هموش تاكي جي خدا داني لفظان وانيا هنگي مروف دهتا سر حقية و سر راستية رب العالمين ده پشتا بانيا مروفي كت و ده مروفي عزيز كت چي قابا م مروف عباداتي بو رب العالمين بتنبكت ودي بي وحي يبجيت او خدب و رب العالمين إش هنگ مروف همو باشي بمروفيا چونك رب العالمين همو او شت داناي او او بي غاستو يا حقو يا جهودا داناي تيش إن الله يدافع عن الذين آمنوا رب العالمين دمروفه بشتابانيا له ما في السماوات يعني له يعني له وحده يعني بس ملكي ويا, ويا رب العالمين او شتناف عثمان هذا جو وملائكات و ملايكات و استير و روجة و هايبا او اشت الناف عصمانا ده مخلوقنا ملكي رب العالميني وما في الارض وهو الناف عرضيج مروب و أجنة و دار و تشيا همو حيوانات و همو اشتاك همو ملكي رب العالميني و همو يد ده وهم ده و همو يد بن أمري بي شود كان وهو العلي ورب العالمين الهما بالانتراه هم جيبيل همو بل انترال عليو يعني او جي ربع من همو جي ربع من عرشي و عرشيش همو محلوكه بل انترال كاي يسال هفترات و عليو يعني جيوي وهم إذا ما يقول الله على خطر حمالنا فهي لهما بالنتربيت يعني رب العالمين عملا بلندش الكيمواتيه وعيبه والنقصانيهاش ماذا يقول وعيب وعيبه ونقصانيه رب العالمين دانينه العظيم هذه نوفيل دوية كالنوفيل خطة دهاتي يعني رب العالمين قالت جالك ما اظنه كاسئل وي مصر رب العالمين يلهمه مصره وصفات رب العالمين يلهمه مصره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 الهما موصراً يعني العظيم في ذاته وصفاته وأفعاله. شكرنا عردي وشكرنا عثمان وشكرنا فما خلوقت أنا هما وربا بيرنا هما. ونيا كسى ومرفهمو أم اعتراف دكان كرب العالمين فانا هما ربة بنت. أبدا دليلة شيا دليلة عظمتها شو اللي العالمين يا وما أصناتيا شو اللي تبيش. همو جت عسمادي داس او داو بيتو وعرض همو وو الناخ عادده همو داس او داو بيتو أو همو بلنتر بيتو أو همو مؤسر بيتو تبع عباداتش باس بو يبدأ همو ربعامي دليل ومتيني كبضان ربعامي إله حقه مادام أغا همو جت دست ربعال العالمين <سؤال> دا همو جت عيدوية أو همو بلنترى أو همو مؤسرى تبع عباداتش باس بو كيفية كرم بس رب العالمين يبي يذكرنا بدمير في كتاب كتشرية و واسطة ما بين العالمين وما دمر في بسلمان حتى والله مش رب العالمين وتوكل رب هم رب العالمين ما بس بس تكاد السماوات من فوقهن أبو عالم بيجيت شو نمايا تكادوا كاد من أفعال تيا أفعال مقاربة يعني أي كلوا فعلها يعني نزيق بي وكيم بيجيت شو نماي كم ماي أبو عالم بيجيت شو نمايا عثمان هرها في طبقة عثمان يتفطرنا يعني يتشققنا يعني شخص شابا مبكرا من فوقهن من فوقهن ايك التفسيره دي يعني عثمان دي بارش بارش دي بارش بارش دي يعني ده برشه شعبن برشه دي بن من فوقهن يعني ترسيد رب عالمين ده كرب العالمين يسركي له سر هفت ده يعني من فوقهن يعني عثمان تشنما شخ شبابن ترسيد ربعه عالمين ده يعني قال لي ترسن ومبو أمرتوي جيبجيناكن وجتحران قلنا دانا باش تكادو سماواتو يتفطرن من فوقهن يعني كنما هالها في طبقة عثمانا شرابن شخ شخ ببن وبرشا ببرشا ببرشا ببن ترسيد عب العالمين وتفسيره قديش بجيد يتفطرن يعني كنما عثمانا ببن من فوقهن يعني سلسل أهل عديد بن بو ان دعو للرحمن ولدا وقت چت كان اهلي عادي من يعتاد بجنحه 1400 كركي هاي حاش بجن عيسى كرخديان يعن عزير كرخديان يان مشركه مكاتوتي ملائكه كچد خدينه ان مواسته كي بو خدي دانين ما بينه ورا بالم و مواسعه امدگه ان تربه على مني وبعد مشيت اهل عثمان حمو كچن رب على مني چن بيديه چكريم هند كربت ما بن ونه تعاجزا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 حاشکشید خودن و کی مشترکا بودی یا این اکیب که توسط ما بين آخر رب العالمی دادند ولی امدعی باید کبوهی که اولی جهین در رب العالمی می‌دهه واره خوبه و بین اولی جهین در رب العالمی رب العالمیش تا آخر نگاهند مازنه ما عثمان همچه لبین شاخ شابو بنو كيف نسر واقصانه و واقصانه هلاو بببرفی آخفنه هندی هند در رب العالمی کرمله بن و هند مروی بسمراتی و کشور کدیر که و نیا او قوام روی شرکت کت و موسا کدانت مبین آخور رب العالمی جدی عقل خود که بید ولما عقلا بیجح وو نیا آقای دمانی زیکی رب العالمی که نواشتن آب کت و نیا آقا سبب هندی و نیا که ما عثمان همو شخص آب رب نیا که اون سر ملوی هندی هند آخفنکو مغازه و هند رب العالمی کرفه کسانو بدن و تفسیره سه تکاد و سما من فوق يعني تشنا ما عثمان النشخ شابة بأن باروها وصف عسما ني وصف عسما نيك أديا الغنبر بجي الله وسلم حديثة كده تشيت عثمان يجران بي وونا وقتا شلو بيت؟ وقتا بكاويت يعني عثمان قلق يقرانا بس لا فوقهن بروه سر هر حف طبقات عثمانه قامبرج الله عليه وسلم تو جي 4 طبنا بين عثماني چب يبقى طالبيك نيه عثمان هر حف طبقات عثمانه بطال نيه الا دي دا يعني رب العالمين كد رب العالمين كد رب العالمين لان تكاد السماوات يتفطرنا من فوقهن. أي كنا ما عثمان شخص شرقيت برؤى ملاك أبد سبب كهنت عبادة رب العالمين كتير، وهذا شر رب العالمين بما يبدي، يعني بس ملاكتي هاي رب العالمين هي شكل دنيا خرابيت يبص البرقوع دو يهاي السجود دو يهاي يب نافيا بالرأس عبادة رب العالمين كتير، وصار هند راش هو حسين كان كنا كن مقصرن بلن بير رب العالمين ونيا ورجا قامت بيجن سبحانك ما عبدناك حق عبادتيك. ترجم الى خود مدرسي عبادتنا كريا يعني خودت فيجتما بهم بو عبادت خودنا كن يعني أف عثمانه هرف طبقت عثمانه هم ملايكتون و هم عبادت خودش تنونية تجارة ناروسن العبادت بو هنگشونية نا هم وقتكي اما هر واجبات وواجد حرام ولدير كنو عبادت رب العالمين بكن جاو السي تفسير في ببعاية اي كيلوان بو مغوتي چون ما هر وقت طبقت عثمانه شخص شعب بنم که اون سر سر مشروکه دو بین خواربر وقتی شرکت کنو او شریکی بر رب العالمی دادنن او یکدیش مگوته اوه ک عثمان هر وقت طبقت عثمانه چون ما شخص شعب بن ترسید رب العالمی داد ترسید معاصلاتی رب العالمی داد و یاسیش اوه عثمان هر وقت طبقت عثمانه بن بر وام ملیکت سر و عثمانی که سره و همو رب العالمی دکه والملائكة يسبحون بحمد ربهم ملائكة هممون عثمانة تسبحات رب العالمية يسبحون بجنان رب خودة چو كي مات تدانين چو عيب تدانين بحمد ربهم ودغل هده بجنان رب خودش يعني هردو الله بحمده برندش أبيك جستا ده رب العالمين تو على رب العالميني كي ما تيجي عيبات دي كي بيجيارة بخوري. ترى شو كي ما تيجي عيب في ديننا؟ يا دويا تبي جارة بخوري بس تو هي كاملة وبس تو هي درستي وبس مدحوا مازناتي بس بوتانا يسبحون بحمد ربهم علشان سبحان الله وبحمده ويستغفرون لمن في الأرض. كي إيش ملاكك كان استغفار وداخا لخوش بينا جناحه بواد كان بيدنا في عرديده. طبعا إراده رب عامل مطلقاً يعود أما سورة غافر دا يمقيد كريم استغفار دا خاز لخجبنا قنا حبها مكسا يا أهل عادبي. أما ويستغفرون للذين آمنوا نفس سورة غافر دا رب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً يعني أبا يستغفرون لمن في الأرض يعني داخل هذا لخوش بينه جناح أبو كان بويد كان وني أبا إيماندار بيد هو أباش مزجينيا كربعميدة إيماندار أبا إيماندار بيد ملاكات بوجد كان واستغفارات كمشيارا بخويه تبنحه تبي خوش ويستغفرون لمن في الأرض يعني داخل هذا ربعميد كان كربعالمين جناح واكسة أبا إيمان إنه يموحد بيد لربعالمين لخوش ببي فضل شتفع أبي شركة كان رب عميه هن كرب ليفاد بنوه ويدبن غضبو لعنته رب العالمين ده وها مو مخلوق كرب ليفاد بن ولعنته ولد كان وعثمان شنو ما الشخص شافه توسر عثمان كان هموب كم جيران رب فلان كسي خوش بأبي ويستغفرون لمن في الأرضي شون حرام كلي استغفار بك ومشركه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ألي قربه رب عامي وديك هنا بتخبي يا غماري صل الله عليه وسلم شبكت دخازه لخشبنا قنحه أبو كيفك ومشكابك بهند الاستغفار لمن في الأرض يعني للمؤمنين الذين في الأرض يعني استغفار بعد دخازه لخشبنا قنحه بس بوإيمان داره ألا إن الله هو الغفور الرحيم رب العالمين بيجيب باشك وتأكيدين الله رب العالمين هو وحده بس أو تنا كقول أحد مربي خوش بده مربي ست هالتكل كسيدي توب رب عمين يا خسدي داسيدا وتوب بس هداك شو مربي وشو كسرناه تكرمت هذي قلناها خوش بده مربي عفو بس رب العالمين وهاي مربي ست ليش كات الغفور يعني مربي ست ليش كات بس رب العالمين والغفور صيغ المبالغة يعني كن جناح مروف كده كن خراب يوم مروف كده تيجي يوم مروف بيشمام بيتبر رب ده هم غفير وجنحة المروف يحوج بيه يعني رحمك تائبتي شهيد أبشر نافك رب الغفور نافبو والرحيم مش يعني رحمك تائبتي هاي بإيمان داره رب العالمين وافر حماة تائبته بإيمان داره بدنيا وآخرة رب العالمين, العالمين. هاي عبادتي برد ليشينكت جناحه برد ليغاشتكت الدنياية والآخرات ايش افرح ما ديو هالبرده وانبي دي خلاص كد العذابة قبري خلاص كد العذابة ساحة محشارية خلاص كد السر براسيراتي اتوت بتنبحش تده ده وهو الغفور إن الله هو الغفور و يعني رب العالمين تباكو بس إيمان هابي تبقى دي و موحد با و الشرك ناكر بي ملايكات العثمانة همو بو نقول دعاة كان و و دلیل اینکه خوش می‌دی و رحمایش هم که ویادگی هم بوده و یا بر دوام دنیا و آخرت، از چوستی نترسند و چی جراح و عاجز نکن. همه آقامروی توحید لالی نبیتو، ایمان بخود خوب ترسید. هم رب العالمین و آهله عرضی عثمان و عثمان خوش و ملکات هم چکن. هم دوچند مرد روی نمونیه و همو هکا ترسید رب العالمین بن امر رب العالمین دنبه حمد چه مروی اما جمروی عداب دنچتفر ربع ایمجد عثمان به شک شک بتوصل سر وکاسنای و آخوند نتیاد مازانو بر شرک واقاسه به شرکت کنو اکید کنم واسطه مبين خورا بالعالمینه. ﴿بَسَلُوا اللَّهَ وَسَلَمَ عَلَى خَيْرِ خَرْجِ مُحَمَدٍ وَعَلَى آَنِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ﴾ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ